وإذا تتعى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا قال الذين لا يرجون لقاءنا اتبق رؤى من عمر هذا أو بذله قل ما يكون لي أن أبدله سيت ربه عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أبرعكم به فقد لرست فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن ألم إن من افترى على الله كربا أو كرب بآياته إنه لا يعقل المجرمون ويعبدون من ذنب الله ما لا يظنهم ولا ينفعهم ويقولون ويقولون هؤلاء شكاء ما عند الله كل أتنذئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه لا يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة كلمة سدقت من ما يسخن لهم ما كونوا وحدهم في الثلاثة ربك لقد بينهم في فيه يختلفون ويقولون لما انزل عليه ايه من ربك فقل انما الغيب لله ف شعْ إّ مكم ش صغ إّ مركم